وبه الشهاده بالهدى تنساب دمك الدليل على المحبه والهدى بالصدق فاطنجعه السكاب دمك المناره قد سمان ابراسها تاقت إليه ت اليه ق ت إ تاقت إ ل ي ه مدابر ورحاب دمك الطريق, دمك الطريق وهذه ا ل أ ك و ا ب والحور حولك خضع اتراق دمك انفجار الفجر عند شوقه وبه الشهاده وبه ا ل ش ه ا د ة بالهدى تنساب يا ر ا ح ل ا عنا ولست براحل فالذكريات بخاطري أ س ر ا ب ولقد ربحت البيع خير تجاره ة أ ع ط ا ك اعطاكها أ أعطاك أ ع ط ا ك ه ا من منه الوهاب دمك الطريق, دمك الطريق وهذه ا ل أ ك و ا ب والحور حولك ح ض ر ا نتراق دمك انفجار الفجر عند شروقه وبه ا ل ش ه ا د ة بالهدى تنساب